ذالك فذوقوا وأن لكافرين عذابا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأذباب وَمَن يُوَلِّي يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتالٍ أَوْ مُتَحِيِّزًا إلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَأَفَقَدْ بَأَ أَبْغَضَ بِمِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ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 وَإِن تَعُودُ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثَرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ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 وَلَمُ أَ الله يَحولُ بَيْنَ النَّوءِ وَقَبِه وَأَنَّهُ إلَيْهِ تُحشون وَاتَّقُ فِتْنَتَ ل تُصبًاََّّذينَ وَلَمُوا مِنْكُمْ خَ الصَّ وَعلَمُ أََّ اللهَّ شَديدُ العقاب.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 قل للذين كفروا إياه ته يفر لهم ما قد سلف وإي يعود وإي يعود فقد مضت سنة الأولين وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فَإِنْ تَهَوَّفَ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ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 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالٌ طِيبٌ وَاتَّقُ اللَّهَ